إنا أرسلنا عليهم ريحا صر صرا في يوم نحس مستمر تهزع الناس كأنهم أعجاز نخلهم قعر فكيف كان عذاب ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر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 لم حب البصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مذكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغيره وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعاد صدق عين أَدَمَ لِيَكِمُ